عباد الله لقد علمتم من خلال خطبتنا ا ل م ا ض ي ة ب أ ن ن ا لن نخرج عن منهج ا ل س ي ر ة وذلك أ م ر ملزم لي أ ن ا بالذات فلا يمكن أ ن أ خ ط ب بغير ا ل س ي ر ة بناء على ما سمعتموه في جمعتنا الماضيه ف ا ل ا س ت خ ا ر ة و ا ل ر ؤ ي ة م ل ز م ة لصاحبها والذي شرح الله صدري له هو أ ن أ ت ن ا و ل لكم الخصائص ا ل ن ب و ي ة كما أ ش ر ت تفصيلا إ ي م ا ن ي ا موسعا في ا ل س ي ر ة فنعرف من خلاله من خلاله ا ل ح ق ي ق ة م ح م د ي ة وكلما عرفناه صلى الله عليه وسلم أ ك ث ر أ ح ب ب ن ا ه أ ك ث ر وكلما أ ح ب ب ن ا ه تمسكنا بهديه واقتدينا به فكنا أ ق ر ب الناس منه مجلسا يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن شاء الله تعالى ولعل سائلا ي س أ ل لماذا إ ذ ن خ ض ن ا في س ي ر ة الخلفاء الراشدين ما دمت لا تخرج عن ا ل س ي ر ة ذلك نزولا عند قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ حديث صحيح فبما أ ن ه صلى الله عليه وسلم قد أ ل ح ق س ن ة الخلفاء الراشدين بسنته إ ذ ا فسيرتهم م ل ح ق ة بسيرته وهل ا ل س ن ة إ ل ا المنهج و إ ل ا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سن في ا ل إ س ل ا م س ن ة ح س ن ة فله أ ج ر ه ا و أ ج ر من عمل بها إ ذ ا ف س ن ة الخلفاء الراشدين هي سيرتهم ولست بخارق إ ج م ا ع ا ل أ م ة سلفا وخلف اذ أ ج م ع ع ل م ا ؤ ه ا بلا مخالف على أ ن خامس الخلفاء الراشدين هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أ ر ض ا ه ذلك ا ل خ ل ي ف ة ا ل أ م و ي ولم يكن أ و ل ا ل أ م و ي ي ن استخلافا بل أ و ل ه م م ع ا و ي ة والذي قلب ا ل خ ل ا ف ة إ ل ى م ل ك ي ة و ر ا ث ي ة وبين م ع ا و ي ة وعمر بن عبد العزيز خلفاء من بني أ م ي ة س أ ع ر ض لهم سريعا من خلال هذه ا ل م ق د م ة ولكن عمر الذي جاء في وسط عقدهم تثني من بين ا ل أ م و ي ي ن والحق بالخلفاء الراشدين واعتبر خامسهم هذا إ ج م ا ع العلماء سلفا وخلف و أ ن ا لست من العلماء بل متشبها بهم حملا بقول القائل فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم إ ن التشبه بالكرام فلاح ولعمري ا التشبه بالعلماء خير من, المت... من التشبه بالممثلين وهذه ا ل ك ل م ة ليست ع ف و ي ة بل لها مكانها في خلال خطبتنا و س ي ر ة عمر بن عبد العزيز ف إ ن ي س أ ع ر ض لها في بضع خطب استعرضتها أ م س في خلال ا ل أ أو ش ر ط ة من خ ل ا ل ل ا أ ش ر ط ة ا ل م ح ف و ظ ة لدي وقد أ ت ي ن ا عليها في مسجد س ي د الكردي فوجدتها س ب ع ة أ ش ر ط ة يعني س ب ع ة خطب التي غطت نوعا ما ولا أ ق و ل أ ت ت على الكمال ب س ي ر ة هذا الخليفه الراشد عمر بن عبد العزيز قد أ ت ن ا و ل ه ا بنفس التفصيل أ و بشيء من الاختصار والاختصار غير المخل والتفصيل غير الممل ل أ ن ي أ ر ى في سيرته درسا للعام والخاص درسا للحكام و إ ذ ا قلت الحكام لا أ ع ن ي الملك وولي عهده في النظام الملكي أ و رئيس ا ل ج م ه و ر ي ة ونائبه في النظام الجمهوري ولكني أ ع ن ي كل حاكم ولو كان مسؤولا في د ا ئ ر ة ص غ ي ر ة ضمن الهيكل ا ل إ د ا ر ي ففي س ي ر ة عمر بن عبد العزيز درسا لكل مسؤول مهما كان موقعه وقبل الحكام في سيرته درس للعلماء و إ ذ ا قلت العلماء فهذه ك ل م ة م ط ل ق ة يدخل في العلم بلا استثناء عالم أ ي تخصص ولكني أ ع ن ي بكلمه علماء الفقه ا ل إ س ل ا م ي ركاب المنابر المحدثون المدرسون الفقهاء أ ئ م ة الناس كل واحد فيهم لا يستغني عن س ي ر ة عمر بن عبد العزيز فلقد كان بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الاربع خير أ ث و ة للحكام والعلماء وهذان صنفان العلماء و ا ل أ م ر ا ء صنفان في هذه ا ل أ م ة إ ذ ا صلحا صلح الناس جميعا و إ ذ ا فسدا فسد الناس جميعا العلماء و ا ل أ م ر ا ء ففي س ي ر ة ابن عبد العزيز كنز س م ي ن لهذين اسم الفي فعمر بن عبد العزيز الذي ولي الخلافه مكرها اوصى بها سليمان بن عبد الملك كما سناتي عليها في حينها بالتفصيل سرا وامر الا يفضى الكتاب ويقرا من قبل قاضي القضاه الذي ع ن د ه م إ ل ا بعد أ ن يموت سليمان وذكر فيها الخلاف لمن تكون وكانوا خ و ت ه كثر وكل يترقبها ت ش ر إ ب و إ ل ي ه ا ا ل أ ع ن ا ق فكانت لعمر بن عبد العزيز مع أ ن ه ليس من أ و ل ا د ي عبد الملك فهو ابن أ خ ي ه عبد العزيز بن مروان إ ذ ن ف أ و ص ى بها سليمان لابن عمه هذا العالم الورع التقي هذا ما سنعرض له بالتفصيل فيما بعد ولكن كما انتهجنا في س ي ر ة الخلفاء الراشدين وعمر واحد منهم إ ذ ن هم خمس وليسوا اربعه خامسهم عمر بن عبد العزيز كما انتهجنا أ ن نقدم ن ب ذ ة م و ج ز ة تعريفا بصاحب سيرتنا فمن هو عمر ب ن عبد العزيز نرجع إ ل ى ا ل وراء ق ل ي ل ا ن ي ن ر ى نسبه و إ ر ه ا ص ت ر ف ا و ق ي ة في تقديم هلا أ م ا م ن حيث ا ل ن س ب فهو عمر ابن عبد العزيز ابن م ر و ا ن ابن الحكم عمر ابن عبد العزيز ابن م ر و ا ن ابن الحكم أ م و ي ا ل ن س ب ة لكن ليس من نسل أ ب ي سفيان ف إ ن ا ل خ ل ا ف ة في ا ل أ م و ي ي ن انتقلت من نسل أ ب ي سفيان إ ل ى نسل مروان بن الحكم كما سنبينه إ ن شاء الله ا ذ ن فعمر بن عبد العزيز أ م و ي ولكن له اتصال نسب بعمر بن الخطاب كيف هذا أ م ه ح ف ي د ة عمر بن الخطاب أ م ه ليلى بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب وكانت تكنى ب أ م عاصم قبل أ ن يتزوجها عبد العزيز وقبل أ ن تكنى ب أ م عمر إ ذ ن فهي وهي ز و ج ة عبد العزيز أ ص ب ح ت ام عمر ولكن كنيتها في ا ل أ ص ل قبل الزواج أ م عاصم وما أ ج م ل قصتها ودرس للعام والخاص لا سيما في هذا الزمان الذي فسدت به ا ل ز م ن و أ ص ب ح ن ا نحتاجه لكل مواطن مراقب من أ ج ه ز ة ا ل أ م ن يضبط سلوكه إ ل ا من رحم ربي فلنرجع إ ل ى هذه ا ل إ ر ه ا ص ة عمر بن الخطاب هذا الاسم العلم الذي لا يجهله مسلم عمر بن الخطاب يستيقظ من نومه يوما على رؤيا لم تكن م ف ز ع ة ولكنها كانت م د ه ش ة يستيقظ وهو يقول من نومه على إ ث ر الرؤيا هذه الكلمات عمر بن الخطاب يقول سبحان الله من هو هذا من هو هذا أ ش ج بني أ م ي من ه ومن هذا أشجبني أ ي و م نسل عمر بن الخطاب ي م ل أ ا ل أ ر ض قسطا وعدلا ترى من يكون ترى من يكون هذا ما قاله عمر وقد استيقظ من نومه على رؤيا ادهشته وحدث بها هذا وهو أ م ي ر إ ن ي يحدث أ ن ه ر أ ى هذه الرؤيه ترى من يكون هذا الرجل الذي سيسمى باسم عمر ومن نسل عمر ولقبه أ ش ج بني ا م ي ة و ي م ل أ ا ل أ ر ض ق ص ط ا وعدلا من يكون كيف سيكون أ م و ي أ ش ج بني ا م ي ة وكيف سيكون من نسل عمر بن الخطاب حدث بها عمر اجلاء ا ل ص ح ا ب ة وسرى هذا الحديث في ا ل م د ي ن ة وكل من ا ل ص ح ا ب ة يرقب هذه ا ل إ ر ه ا ص ة من عمر بن الخطاب كعادته كان يخرج في منتصف الليل وقد أ ر خ ى سدوله وخلى كل حبيب بمحبوبه يخرج يتعسس بنفسه لا يتجسس على رعيته بل يتجسس لرعيته ليقف على أ م ر لم يرفعه الناس له ليقف على م ظ ل م ة قد غفلت عينه عنها هذه سيرته وهو أ و ل من سن العسس أ ي التجسس ب ا ل أ خ ب ا ر خرج ذات ل ي ل ة وكانت ل ي ل ة ب ا ر د ة لا يوجد أ ح د من ا ل ط ر ق ا ت و ط ب ي ع ة الناس في ذلك العهد لا س م ر بعد العشاء إ ل ا قليلا في بعض البيوت الطرقات خ ا ل ي ة ليس ك أ ي ا م ن ا هذه فدوار عبدون لا تعرف ليله من نهائه بل قل العكس على التمام هم عن الذين يطرقون الشوارع هم كالكلاب تماما طوال الليل ينبحون وعند الصباح ينامون قلبوا ليلهم إ ل ى نهار ونهارهم إ ل ى ليل فما داموا ي ع و و في الطرقات ويرقصون طوال ا ل ي و ر ج ا ل ا ل س ر ق لهم حارسون حتى إ ذ ا طلع النهار أ و و ا الى النوم فلا تجد من يطرق الطرقات في النهار أ ب د ا إ ل ا بعد العصر لم يكن هذا في عهد الفاروق هذا ما شهدناه في آخر الزمن امتلأت ما ظلما يكن في في شهدناه هذا عهد هذا وقد آخر وجورا وسلام الله على من سيملاها ق ص ة ا ل وعدا اللهم عجل به خرج فلم يكن يصحبه في الطرقات إ ل ا صوت الريف ل ي ل ة ب ا ر د ة فتدارى بجدار يلتقط أ ن ف ا س ه ليتم مسيرته وعند وقفته وهو يرتعد بردا سمع حوارا يدور بين ا م ر أ ت ي ن وكل أ ن ث ى ا م ر أ ة و إ ن كانت بنت ا صغير قال تعالى في س و ر ة ا ل ك ه ف م و ب ليس في س و ر ة ا ل ك ه ف م خ ب ر ا لنا عن قصة موسى وقد أ و ى إ ل ى ما ء م د ي ا أ و ورد ة فوجد من دونه م ا م ر أ ت ا ن تذودا ن قال ما خ ط بكما لم تكون زوجتين بل كانتا بنتا شعيب ففي ا ل ل غ ة و ل ك ت ط ل ب منها على كل منها ولكنها ت ق ل انها ت ق و انها تقول انها ت ب و ن ه ا تقول انها تقول انها ت ق و ا ن ا ت و ا ن ت ن ه ا تقول ا ه ا تقول ا ن ل ا ن ل ا ن ت ن ه ا ت و ل انها تقول ا ن ا تقول انها انها و ا ن ت و ا ت ل ا ن و ل انها و انها ت انها ل ب ن ت ف و ا ن ص و ت ا ل ا م ل ا يخفى و ا ل ب ن ت ص و ت ه ا رفيع ن ا ع م و ل ا ن ه تقول ا ل ا م ل ا ب ن ت ه ا ي ا ن ا ت ن ي ا ت ه قد اقترب الفجر فامزق اللبن. اللبن ومعنى هذه ا ل ك ل م ة أ ي ن ز ج اللبن بشيء من الماء و ف ض ي ه تماما ً كي يزيد حجمه لنبيعه ونربح اجلسوا, اجلسوا. اجلسوا عندكم لا تتخطوا صفوف المصلين اللبن فقالت البنت بالصوت الرفيع الصغير الناعم ل أ م ه ا يا أمة ومن ن ه امه بان البنت أن ل ت ك أ م الم يا أي يا, أم يا أمة أم أمة أ تسمعي منادي أ م ي ر المؤمنين وهو ينهى عن مذق اللبن قالت يا بنيه إ ن الناس يمزقون ونحن منهم و أ ي ن عمر منك ا ل آ ن فلن يعلم بنا احد أ ن ذ ق اللبن قالت يا أ م ة ما نهى عنه أ م ي ر المؤمنين عمر إ ل ا ل أ ن ه حرام و أ ن ا س أ ت ر ك ه لا خ ش ي ة من عمر ولكن خ ش ي ة من رب عمر ف إ ن كان عمر لا يرانا ف إ ن الله يرانا س ي ر ة ومنهج وفر على ا ل د و ل ة كل أ ج ه ز ة أ م ن وتعطيل هذا المنهج جعلنا نجعل أ ج ه ز ة ا ل أ م ن أ ك ث ر من أ ج ه ز ة الدوائر ا ل م د ن ي ة ا ل ع ا م ة لا تستطيع ان تحصي اسماءها متشعبات جهاز ا ل أ م ن العام انظر كم تسميه اصبحت ل أ له امن عام شرطه امن وقائي بحث جنائي تعقيب مش هذا الواعز الداخلي والرقيب الذاتي أ ن ا أ ت ر ك ه ل أ ن ه حرام لا خ ش ي ة من عمر بل خ ش ي ة لرب عمر إ ن كان عمر لا يرانا ف إ ن الله يرانا سر عمر لهذا النقاش وبكى غبطه وسرورا أ ن قد وجد هذا في أ م ة محمد وفي عبده الحمد لله جعل ع ل ا م ة للبيت حتى لا يختلط عليه ثم رجع مسرعا وقد دنا الفجر فصلى بالناس ثم استدعى ولده عاصم أ ح د أ ب ن ا ء عمر بن الخطاب وقال أي بني؟ انطلق إ ل ى ذلك البيت واعتني ب أ خ ب ا ر ه دون أ ن تشعر ضجة أن تشعر أ ح د أ و تحكيص ضجه فجاءه ب ا ل أ خ ب ا ر أ ن ه ا ا م ر أ ة أ ر م ل ة لها ا ب ن ة ي ت ي م ة يعيشون من جنى م ع ز ا ت و م ع ز ا ت عندهم فلذلك لا معيل ل ه م أ ج ز ل عمر لهن العطاء من بيت المال و أ م ر ولده عاصم أ ن يذهب إ ل ى هذا البيت خاطبا لهذه البنت بنت ي ت ي م ة ترعى الغنم ل أ م ه ا يخطبها ابن أ م ي ر المؤمنين قال يا بني ا م ر أ ة تقيه سمعتها تقول ل أ م ه ا كذا وكذا نعمت ا ل ز و ج ة لك عسى الله أ ن يرزقك منها بالصالحين تزوج عاصم من هذه البنت ف أ ن ج ب ت له بنتا أ س م و ه ا ليلى هي أ م عمر بن عبد العزيز ليلى وكنوها وهي ص غ ي ر ة ب أ م عاصم استئناسا ب ع ص م ة الله لها من الغش وهي ص غ ي ر ة أ ن عصمها الله من المعاصي فكنيتها أ م عاصم مع أ ن زوجها أ س م ه عاصم ا بن عمر كنوها ب أ م عاصم لا أ ن ه ا أ م أ ب ي ه ا ك ي م ن ا ب ا ل ع ص م ة التي رزقها الله وهي ص غ ي ر ة كبرت هذه البنت ومضى أ م ي ر المؤمنين عمر واستخلف عثمان ومضى وجاء علي بن أ ب ي طالب ثم مضى وجاء دور ا ل أ م و ي ي ن ولم تظهر إ ر ه ا ق ه عمر بن الخطاب فما ر ا ع الناس يوما إ ل ا وعد العزيز ا بن عبد الملك بن مروان أ ي ابن أ م ي ر المؤمنين ا ل أ م و ي الجديد وحتى لا أ ش غ ل ذهنك بالتساؤل كيف وصل هذا عبد الملك إ ل ى س د ة الحكم درس إ ي م ا ن ي جميل حتى لا نظلم رجالات بني أ م ي ة فسبحان القائل يخرج الحي من الميت قبل أ ن نخوض في زواج هذا عبد العزيز من ليلى بنت عاصم أ م عاصم ح ف ي د ة عمر خذ هذا المقطع المحلق بين هلالين كيف وصل الحكم وحتى ننصف ا ل أ م و ي ي ن ارجعوا معي ب ا ل ذ ا ك ر ة ف إ ن الحسن بن علي بن أ ب ي طالب قد اشترط على م ع ا و ي ة ثلاث ة شروط تذكروها في الكتاب المختوم الموقع أ ب ي ض لا شيء فيه الشروط ث ل ا ث و ا ح د ة منها موضوع الحديث قال أ ل ا توصي م ع ا و ي ة ب ا ل خ ل ا ف ة ل أ ح د من ب ع د ك لا من ذويك ولا من غيرهم اترك ا ل أ م ر شورى للمسلمين كما تركهم الرسول صلى الله عليه وسلم م لم يفي معاوية رحمه الله بهذا الشرط. وخرق إجماع الله الشرط الراشدين يفي بهذا وخرق و ه ن س أ ي ض ا لم يوصي وصيه لا بل أ ح د ث م ح د ث ة لم يكن يعرفها المسلمون أ ب د ا ما هي أ ن أ ر س ل إ ل ى ا ل أ م ص ا ر ولما استعصت عليه الحجاز رحل إ ل ي ه ا بشخصه و أ خ ذ ا ل ب ي ع ة وهو على قيد ا ل ح ي ا ة ل إ ب ن ه يزيد وعظم ذلك على المسلمين لاسيما ا ل ص ح ا ب ة منهم حتى اضطر عبد الله ا بن عمر أ ت ق ى ا ل ص ح ا ب ة آ ن ذ ا ك اي في عهد عمر و أ ف ق ه ه م و أ ع ل م ه م بدين الله أ ن وقف وقال له لقد حملتنا من ا ل أ م ر ما لا نطيق يا أ م ي ر المؤمنين ف إ ن ديننا ي أ م ر ن ا أ ل ا نبايع لرجلين في آ ن واحد فهل خلعت نفسك يا م ع ا و ي ة فنبايع ولدك يزيد قال لا قال فهل مت ونحن لا ندري ها أ ن ت تكلمنا فكيف نعقد بيعتين في اعناقنا في آ ن واحد لرجلين على قيد ا ل ح ي ا ة لقد جئت م ح د ث ة يا معاويه فلما أ ق ا م عليه ا ل ح ج ة ترك عبد الله ومن كان على شاكلته من اهل ا ل م د ي ن ة وقال إ ذ ا تعطوا ا ل ب ي ع ة بعد موتي ليزيد بن م ع ا و ي ة و أ خ ذ ه ا من سائر ا ل أ م ص ا ر في حياته ف أ و ل من أ ح د ث س ن ة لاعب احتياط ا ل م ع ر و ف ة ب ا ل ك ر ة القدم اليوم فجعل معاويه ا ل خ ل ا ف ة لاعب احتياط بس ل م و ت ا ل خ ل ي ف ة ا ل خ ل ي ف ة الثاني جالس ابايع وكشئ له ما بداعي الاختلاف لما كان نقاشه مع عبد الله بن عمر قال له عمر ما قال كما سمعتم كان رد م ع ا و ي ة وركيكا لم ت قال م به حجة ق أ خ ش ى أ ن يعود المسلمون إ ل ى ا ل ف ر ق ة وتسفك الدماء قال يا معاويه ة وقد احتد يعد ابن ب عمر فلم ي خ ط بأمير اانت ل م م ؤ ن ن ي ق ل يا معاوية أ أ ر ح م بعباد الله من ربهم أ م أ ن ت أ ح ر ص على هذه ا ل أ م ة من نبيها الله أ ر ح م بالمسلمين منك ورسول الله أ ح ر ص على أ م ت ه فلقد مات ولم يوصلي ح د بالخلافه فاتق الله يا م ع ا و ي ة فازدجر م ع ا و ي ة وترك أ ه ل الحجاز مات م ع ا و ي ة وبرز إ ل ى ا ل س ا ح ة لاعب الاحتياط يزيد بن م ع ا و ي ة المجمع عند علماء السلف ب أ ن ه لم يكن مرضي عنه لا عند ا ل ع ا م ة ولا عند ا ل خ ا ص ة ولا داعي أ ن أ ع ك ر المزاج برشحات من س ي ر ة ذلك الفاجر يزيد بن م ع ا و ي ة والحمد لله أ ن عمره لم يطل فلم يعمر إ ل ا أ ر ب ع سنين بعد موت أ ب ي ه و أ خ ذ ه الله إ ل ي ه ولكنه التزم س ن ة أ ب ي ه لا س ن ة رسول الله و س ن ة الخلفاء الراشدين التزم سنة أبيه ملكا ع ض و م ا وراثيا ف أ ي ض ا أ و ص ى ب ا ل خ ل ا ف ة ولم ي ج ر أ ن ي أ خ ذ ه ا في حياته وقد ر أ ى ما حل ب أ ب ي ه من قبل أ و ص ى بها و ص ي ة لابنه م ع ا و ي ة الثاني و م ع ا و ي ة الثاني هذا هو الذي أ ل ز م ن ي أ ن أ ط ر ق هذا الحديث ل أ ن ي ان لم أ ب ي ن ه أ ك و ن خائنا ل ل أ م ا ن ة وظلمت أ م و ي ا تقيا يصلح أ ن يكون تاجا على الرؤوس و أ و ل ه م راسي أ ن ا المتكلم عندما هلك يزيد بن م ع ا و ي ة وهلك يعني مات ليست ش ت ي م ة هكذا قال الله في القران الكريم ر خذوها بالاصطلاح العامي مات لما مات يزيد وفرغ من دفنه م ع ا و ي ة والناس يرون م ع ا و ي ة الثاني م ع ا و ي ة ا بن يزيد ا بن معاويه ا ل ر ا ل يرونه خ ل ي ف ة وهو شاب في مقتبل العمر تقي عابد يرونه ا ل خ ل ي ف ة فلما فرغ من دفن أ ب ي ه يمم وجهه إ ل ى المسجد فاجتمع الناس على أ ن يبايعوه وقد أ ع ق و ا ا ل ب ي ع ة ضمنا رسال ا ل ح ا ل يغني عن المقال قد أ و ص ى بها ا ل خ ل ي ف ة ا ل ر ا ح ل فوقف وحمد الله و أ ث ن ى عليه ولم يرق د ر ج ة و ا ح د ة من المنبر بل وقف على أ ر ض المسجد حمد الله و أ ث ن ى عليه ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هذه الكلمات وقد نقلتها بنصها حرفيا حتى تعلموا من هو معاويه بن يزيد وصدق الله إ ذ يقول يخرج الحي من الميت أ ي يخرج الصالح من ا ل ط ا ل ح حمد الله م ع ا و ي ة ا ل ح ف ي د بن يزيد وقال أ م اما بعد عباد الله أ بعد عباد الله إ ن جدي م ع ا و ي ة أ ي م ع ا و ي ة بن ابي سفيان إ ن جدي م ع ا و ي ة نازع الامر أ ه ل ه ومن هو أ ح ق به منه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسابقته في ا ل إ س ل ا م أ ل ا وهو علي بن أ ب ي طالب عليه السلام كان من قبله من ا ل ج م و ي ي ن قد سنوا س ن ة فيها شتم علي بن أ ب ي طالب و م ع ا و ي ة هذا يقول علي عليه السلام أ ل ا وهو علي بن أ ب ي طالب عليه السلام ثم تقلد أ ب ي وهو يزيد بن م ع ا و ي ة ا ل أ م ر من بعده أ ي بعد موت م ع ا و ي ة فكان غير أ ه ل له م الولد يتكلم عن أ ب ي ه فكان غير أ ه ل له وركب هواه و أ خ ل ف ه ا ل أ م ل ما هو ا ل أ م ل لقد كان أ م ل م ع ا و ي ة كما أ و ص ى ابنه يزيد وكما صرح بها يزيد لابنه معاويه ة ذ ان أ يوصي كل واحد إ ل ى ولده فقال إ ن ي ل أ ر ج و هذا يقوله يزيد نقلا ع ن ى به م ع ا و ي ة صرح به ب ا ل ت و ر ي ة و ا ل إ ش ا ر ة ضمن م ع ا و ي ة ا ل أ ص غ ر أ ن م ع ا و ي ة قد أ و ص ل أ ن توارثوها ف إ ن ي آ م ل أ ن لا تخرج ا ل خ ل ا ف ة من صلب أ ب ي سفيان إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة يا ل ل ه هذا ما حرصت عليه يا م ع ا و ي ة رحمك الله إ ن ك صحابي ومثلي لا يستطيع ان يقيمك رحمك الله يقول م ع ا و ي ة ا ل أ ص غ ر وركب هواه أ ي ابيه يزيد و أ خ ل ف ه ا ل أ م ل ف إ ن من أ ع ظ م ا ل أ م و ر علينا مصابا علمنا بسوء منقلبه يقول أبيه ل عن أبي ع م اي بسوء منقلبه عن يزيد انتبهوا وقد قتل ع ت ر ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل يوم كربلاء وقد قتل ع ط ر ة رسول الله وقديما قال غيركم ولعل فيكم من يقول كيف نقول يزيد قاتل الحسين ويزيد كان بالشام والحسين قد قتل في كربلاء على يد ابن زياد فلم ننسب القتل إ ل ى يزيد رد من هو أ ع ل م مني و أ ت ق ى و أ ب ل غ فقال سهم سهم أ ص ا ب وراميه بذي سلمي من بالعراق لقد أ ب ع د ت م ر ن ا ك هل يكون القاتل إ ل ا الامر أ م ا ا ل آ خ ر فهو منفذ إ ذ ا نرجع إ ل ى خ ط ب ة م ع ا و ي ة ا ل أ ص غ ر و ا ل أ ص غ ر سنا التزاما بهذا التعريف وعندي هو م ع ا و ي ة ا ل أ ك ب ر ف إ ن ه كبير في نظري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 وللمتحمل ا ا تبعاتكم فاختاروا ل أ ن ف س ك م يرحمكم الله والسلام عليكم و ر ح م ة الله هذا خطاب م ع ا و ي أ ص غ ر خلع ا ل ب ي ع ة و أ ق ا ل المسلمين منها و ل ج أ إ ل ى داره يعبد ويستغفر له و ل أ ب و ي ه حتى لحق بربه لم يشارك في شيء من أ م و ر ا ل أ م ة ابدا ألا أ ل ا يستحق أ ن يذكر لقد بيض ص ف ح ة ا ل أ م و ي ي ن رحمه الله فلما كان هذا هو الحال سرعان ما قفز إ ل ي ه ا و أ ل ز م الناس أ ي ض ا ب ا ل ق و ة والحديد أ ن يعطوه البيعه مروان بن الحكم والد عبد الملك بن مروان جد عمر بن عبد العزيز قفز إ ل ى س د ة الحكم و أ خ ذ ا ل ب ي ع ة لنفسه فلم تخرج من البيت ا ل أ م و ي ولكنها انتقلت من صلب آ ل ابي سفيان إ ل ى آ ل مروان بن الحكم حكم مروان إ ل ى أ ن مات اوصى بها على ا ل س ن ة ا ل أ م و ي ة فاستخلف ولده عبد الملك وعمل بها عبد الملك ف أ و ص ى إ ل ى بنيه واحدا تلو ا ل آ خ ر إ ذ ا مات أ ح د أ و ل ا د ه ورث ا ل آ خ ر حتى جاء سليمان فنقلها إ ل ى عمر بن عبد العزيز في نفس البيت ولكنه خالف س ن د ه م فاختار الاصلح ي م عمه الملك مروان ا ا ن بن عبد, العزيز إذن ابن عم سليمان عمه عبد الملك جده ل ك م هذا البيان لنرجع فنقول أ خ ر ج محمد بن إ س ح ا ق شيخ كتاب السير لما أ ر ا د عبد العزيز ا بن مروان بن الحكم أ ن يتزوج أ ب و ه ا ل آ ن أ م ي ر المؤمنين أراد عبد العزيز أن العزيز عبد يتزوج قال لقيمه أ ي القائم على أ م و ا ل ه وشؤونه قال لقيمه من حر طيب مالي من مالي حر طيب ف إ ن ي أ ر ي د أ ن أ ت ز و ج من أ ه ل بيت صالحين يريد أ ن يصاهر آ ل عمر بن الخطاب فجمع له فتوجه أ ب و ه وخطب له ليلى بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب التي كنا في س ي ر ة أ م ه ا قبل قليل فهي ا ب ن ة تلك الفتاه التي لا تخشى عمر ولكنها تخشى رب عمر و أ ب و ه ا عاصم ابن عمر بن الخطاب أ ب و ه ا عاصم فولدت ليلى هذه بنت عاصم لعبد العزيز ا بن مروان بن الحكم عمر ا بن عبد العزيز ما معنى أ ش ج بني أ م ي ة لا بد أ ن نبينها ونختم بها حديثنا إلى جمعة قاتلة عمر يقول أ ش ج ولد الصبي جميلا تبارك الله أ ح س ن الخالقين لا شج فيه ولكنه ولد أ م ي ر ا ابن أ م ي ر فلقد تغيرت ا ل أ م و ر في عهد الامويين كان ابو بكر الصديق أ م ي ر مؤمنين بل خ ل ي ف ة ب رسول الله أ ع ل ى من لقب أ م ي ر م ؤ م ن ي ن وابنه واحد من ع ا م ة المسلمين كان الخطاب الأرض ومغربها بن مؤمنين عمر أمير لسمه مشرق يهتز ولكن أ ب ن ا ء ه من ع ا م ة المسلمين عندما الحكم الى الحكم إ ل ى م ع ا و ي ة وبنيه أ ص ب ح و ا يلقبون أ ب ن ا ء ه م ب ا ل أ م ر ا ء ل أ ن ه ا أ ص ب ح ت نظام ملكيه الملك وحاشيته كلهم م ر ا ء كل من يمت ب ص ل ة من نسب ذكري أ و انثوي إ ل ى البيت الحاكم اسمه أ م ي ر ومضت هذه ا ل س ن ة في ا ل أ م و ي ي ن فلما كان ا ل أ م ي ر للمؤمنين عبدالملك بن مروان كان ابنه عبد العزيز كان أ خ و ه عبد العزيز أ م ي ر فلما ولد عمر ولد أ م ي ر وكان عبد العزيز واليا على مصر ولكن عمر هذا ر أ و ا فيه الصلاح منذ ولادته فما أ ن أ ص ب ح يسمع ويعي ويدرك وهو يقول ل أ م ه يا أ م ة أ ر ي د من أ ب ي أ ن يرسلني إ ل ى م د ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ت ع ل م على أ ه ل ا ل م د ي ن ة من التابعين وتابعيهم حتى أ ص ب ح عالما تقيا مثل خالي عبد الله بن عمر ع ب د امه ل ل ه بن ع ر عم وعم ا ل أ م يعتبر خال فتقول له إ ن شاء الله يا بني جاء عبد العزيز زائرا إ ل ى دار ا ل خ ل ا ف ة يوما في العراق ومعه زوجته ا ل ع م ر ي ة ليلى بنتعاص م وطفلهم الصغير عمر بن عبد العزيز و أ ص ب ح يمشي ويتحدث ويلقب بالامير ف أ ز ا ر و ه اسطبل الخيل لينظروا الى الخيل وكيف يتعلم الناس عليها و ل ه و ا عن ا ل أ م ي ر فدخل ا ل أ م ي ر بين الخيل و أ خ ذ ينظر إ ل ي ه ا ويشهد المشهد ل أ و ل م ر ة و أ ر ا د الله أ ن تتحقق هذه ا ل إ ر ه ا ص ة فتاتي فرس من الاسطبل وتركل عمر بن عبد العزيز بيدها فتشجه في وجهه شجه منكرا ل على الأرض وتفور دماغه ويحمل إلى البيت وتذهل الدمع على الصدي الدمع الشجة ص د دماغه يرتعد ي ويحضر فيمسح في عن ورأى خوفا فما أمه أبوه أن وتفور وجهه وهو يرتعد خوفاً على فما أن مسح عن وجهه ورأى في وجهه مسح عن أ ك ر م ه الله ب أ ن تعود ا ل ذ ا ك ر ة أ س ر ع من الكمبيوتر إ ل ى تلك ا ل إ ر ه ا ص ة التي يتحدث عنها أ ه ل ا ل م د ي ن ة جميعا أ ش ج بني أ م ي ه ويسمى باسم عمر ومن نسل عمر أ م و ي و م ن ن س ل ويملأ ا ل أ ر ض ق ص ط ا وعدلا فانقلب الغم إ ل ى ه ن ا ء وسرور وفرح عبد العزيز وربد على كتف ا ل أ م مطمئنا لا تخافي عليه اللهم اجعله ا ر ه ا ص ة و ر ؤ ي ة عمر بن الخطاب قال هلا سمعت ب ر ؤ ي ة جدك عمر قالت بلى قال ارجو ان يكون هو واخذ يخاطب الصبي قائلا لعمري ان تكن انت ا ش ج بني اميه وحفيد عمر بن الخطاب ل أ ن ت أ س ع د الناس ت م ل و ه ا ق ص ة و ع د ل ة رضي الله عنك يا بني عبد العزيز يقول لعمر وهو صبي بين ا ل ر ا ب ع ة و ا ل خ ا م س ة من العمر تحققت إ ذ ن إ ر ه ا ص ه عمر فهذا أ ش د بني أ م ي ة من نسل عمر بن الخطاب من ج ه ة ا ل أ م و أ م و ي ا ل ن س ب ة وقد أ ص ي ب ب ا ل ش ج ة وسنعرف كيف ولي ا ل أ م ر ثم أ ص ب ح ملحقا بالراشدين أ خ ر ج أ ح م د بن حنبل في مسنده وقد روى الحديث أ ن الله تبارك وتعالى يبعث على ر أ س كل م ئ ة عام من يجدد لهذه ا ل أ م ة أ م ر دينها قال أ ح م د بن حنبل فنظرنا في ا ل م ئ ة ا ل أ و ل ى ف إ ذ ا هو عمر بن عبد العزيز ونظرنا في ا ل ل ئ ة ا ل ث ا ن ي ة ف إ ذ ا هو الشافعي ر ح م ه ا ل ل ه ف أ ق و ل إ ن عمر بن عبد العزيز أ ل ح ق بالراشدين فلا بد أ ن نتناول سيرته وبيض ص ف ح ة ا ل أ م و ي ي ن بيض الله وجهه يوم ا ل ق ي ا م ة ومنزلته إ ن شاء الله مع الذين أ ن ع م الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك رفيقا ويا فوز المستغفرين استغفر الله الله لقد ب د أ ن ا كما تعلمون في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة في س ي ر ة ا ل خ ل ي ف ة الخامس الراشد خامس الخلفاء الراشدين مبيض ص ح ي ف ة ا ل أ م و ي ي ن تاج فخر على رؤوس كل الحاكمين ق د و ة ح س ن ة للعلماء العاملين ذاك هو عمر بن عبد العزيز أ ش ج بني أ م ي ه ا ر ه ا ص ة عمر الفاروق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه مبينين ب أ ن أ ي ض ا تناولنا ل س ي ر ة هذا ا ل خ ل ي ف ة الراشد م ع ط و ف ة على س ي ر ة الخلفاء الراشدين م ع ط و ف ة على س ي ر ة سيد ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين بغيتنا فيها ا ل ت أ س ي لست س ل ي أ خ ذ ا من قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه ح س ن ة لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر وذكر الله كثيرا جعلني الله و إ ي ا ك م م نعمه اذا فتناولنا ل س ي ر ة هذا ا ل خ ل ي ف ة الراشد أ ي ض ا ب غ ي ة ا ل ت أ س ي لا ل ت س ل ي فلقد قدمت في ج م ع ة م ا ض ي ة ب أ ن ه أ س و ة ح س ن ة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام لكل حاكم بل لكل عالم بل لكل رجل يريد أ ن يكون رجلا ً بمعنى ا ل ك ل م ة لكل رب أ س ر ة لكل عبد يخشى الله سيجد في س ي ر ة ابن عبد العزيز ما ي س ل ج الصدور انتهى بنا الحديث في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة من التعريف به وبنسبه أ م و ي من بني مروان وقلنا ب أ ن ه استثني من بين الخلفاء ا ل أ م و ي ي ن ف أ ل ح ق بالراشدين هذا إ ج م ا ع علماء الامه خلفا وسلفا ب أ ن ه خامس الخلفاء الراشدين بينا كيف كانت ولادته وكيف انتسب إ ل ى الفاروق فجده عمر وهو من ا ل أ م و ي ي ن احج بني أ م ي ة وبينا كيف كانت هذه ا ل ع ل ا م ة وانتهى بنا القول أ ن ه وهو صبي صغير يقول ل أ م ه يا أ م ه أ ر ي د أ ن أ ك و ن كخالي عمر بن عبد الله بن عمر. أريد أن أكون كخالي عبد الله بن عمر ولعل المتتبع لحديثنا يعلم ب أ ن عبد الله بن عمر ليس خالا لعمر بن عبد العزيز ف إ ن أ م عم... عمر بن عبد العزيز هي ا ب ن ة عاصم كما بيناه بالتفصيل ابن عمر إ ذ ا فعبد الله بن عمر عم أ م ه وانظر إ ل ى ذكاء هذا الفتى المعي وهو صبي صغير وقد سمع بعض ا ل أ ح ا د ي ث والقصص من س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أ ش ي ا خ ه في ا ل م د ي ن ة فعلم أ ن أ ه ل ا ل أ م كلهم خؤولا و أ ن من حق الفتى أ ن يختار منهم من يريد فيجعله خاله من أ ي ن أ خ ذ هذا عندما سمع قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول عن سعد بن أ ب ي وقاص هذا خالي فليرني امرئ خاله وسعد بن أ ب ي وقاص ليس خال النبي ليس خاله المباشر بمعنى أ خ ا ل آ م ن ا بنت وهب فهو من خ ؤ و ل ة أ ي من أ ق ا ر ب أ م عبد الله والد الرسول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اختر لابنك خالا ف إ ن العرق نزاع تكاد ا ل م ر أ ة أ ن تلد أ ب ا ه ا أ و أ خ ا ه ا إ ذ ن ف ا ل خ ؤ و ل ة أ م ر هام وعليه بنى العوام مقولتهم عليك بالخال وخال الخال تكاد ا ل م ر أ ة أ ن تلد أ ب ا ه ا أ و أ خ ا ه ا ولكن الرجل ينظر في خبولته فينتسب بها إ ل ى أ ف ض ل ه م رجلا هكذا قال النبي وهكذا فهم ابن عبد العزيز فكان يعتبر عبد الله بن عمر أ ف ق ه ا ل ص ح ا ب ة في دين الله و أ ع ل م أ ه ل عصر عمر بن عبد العزيز فكان يعتبره خاله يا أ م ا ه اريد أ ن أ ك و ن كخالي عبد الله بن عمر ويحرص ا ل أ ب الصالح عبد العزيز بن مروان بن الحكم والد عمر أ خ الخليفه عبد, الله عبد الملك بن مروان يحرص على أ ن يحقق هذه الامنيه لولده الذي جاءت فيه إ ر ه ا ص ة ا بن الخطاب فهو أ ش د بني أ م ي م فيرسله إ ل ى ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة لا بل يحمله بنفسه و ي أ ت ي به ا ل م د ي ن ة ويعرضه على م ش ي خ ة أ ه ل ا ل م د ي ن ة بما فيهم من ب ق ي ة ص ح ا ب ة أ و تابعين وكان لا يزال فيها ب ق ي ة من ص ح ا ب ة وفيها التابعين بل كبار التابعين ويجعل له شيخا معينا يقوم على رعايته وحضانته تربيته و ت أ د ي ب ه على الدوام مع ترك المجال له أ ن ي ت ت ل م ذ على من شاء من أ ه ل المدينه ة ذلكم الشيخ و هو, الشيخ صالح بن كيسام هو عمر بن عبد ويوصيه أبوه به خيراً ويقول الشيخ صالح كيسام العزيز خيرا اكتب له لي بن مؤذب بن عبد به عمر كلما خرج بريد من ا ل م د ي ن ة ك أ ن ي أ ع ي ش مع ولدي فيها لا تخفي عني من أ ح و ا ل ه شيئا وهذه أ م ا ن ة التربيه ف أ خ ذ الشيخ صالح يرعى عمر بن عبد العزيز و س أ ل ه يوما ما هذه ا ل ش ج ة التي في وجهك أ ي آ ث ا ر جرح أ ن ت صبي لم تشهد معارك و أ م ي ر ابن أ م ي ر عمه ا ل خ ل ي ف ة هل يجرؤ أ ح د أ ن يضربه ما أ ث ر هذه ا ل ش ج ة التي في وجهك فحدثه حديثها قال إ ذ ن أ ن ت أ ش ج بني أ م ي ه أ ر ج و ان تكون يعني الحديث الذي رويناه عن عمر بن الخطاب وهو حديث أ ه ل ا ل م د ي ن ة من يكون أ ش ج بني أ م ي ه ومن نسل عمر بن الخطاب ويسمى عمراً ويسير م عمرا ى و س ي ب س ي ر ة عمر ف ي م ل أ ا ل أ ر ض قسطا و ع د أهو ذ ا أ ي حظ للشيخ صالح ب أ ن يكون مؤدب أ ش ج بني أ م ي ه لا ل أ ن ه أ م ي ر أ م و ي لا بل لتلك ا ل إ ر ه ا ص ة ا ل ف ا ر و ق ي ة نعم هذا أ ش ج بني أ م ي ه ف أ خ ذ الشيخ صالح يرعاه بكل ث ق ة و أ م ا ن ه وعندما تعرف عليه علماء ا ل م د ي ن ة أ ح ب و ه وقدموه لا ل أ ن ه أ م ي ر أ م و ي كما قلت ولكن ل أ ن ه ورع تقي فبينهم وبينه قاسم مشترك هو التقوى و أ خ ذ يسمع من أ ه ل ا ل م د ي ن ة غير ما كان يسمع في م ز ر ع ة ا ل أ م و ي ي ن أخذ يعرف البيت بينما يسمعه آل كان يسمع ختام كل خ ط ب ة يوم ا ل ج م ع ة شتما لعلي و أ و ل ا د علي أ خ ذ يعلم ب أ ن ه م أ ه ل بيت ا ل ن ب و ة وعرف قدرهم ف أ ح ب ه م ف أ ص ب ح أ م و ي ولكنه محب ل آ ل بيت النبي يجمع الضدان نسب أ م و ي ثم غارق ب م ح ب ة آ ل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصفه شيخه يوما فقال صالح بن كيسان يقول لعلماء أ ه ل ا ل م د ي ن ة من كبار التابعين والله ما ر أ ي ت أ ح د ا الله أ ع ظ م في صدره من هذا الغلام يعني ما رأيت أحدا يعظم ن ي رأيت ي ما أحدا ع الله ويخشاه ولله في قلبه م ك ا ن ة مثل هذا الغلام و ت أ ت ي ا ل أ ي ا م تثبت ف ر ا س ة شيخه صالح بن كيسان تدخل عليه أ م ه يوما وكانت كثيرا ما ترافقه وقلما تذهب ل ص ح ب ة أ ب ي ه إ ذ أ ن أ ب ا ه عبدالعزيز والي مصر وقد ل حكمها و ل ا ي ة عشرين عاما وهو اخ ا ل خ ل ي ف ة وجعل عبد الملك ل أ ن ه م هكذا كانوا يرون أ ن ه م أ ص ح ا ب التصرف في كل ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة من أ م و ا ل المسلمين أ ذ ن عبد الملك ل أ خ ي ه عبد العزيز أ ن يكون كل خراج مصر له يعني م ل ك ه مصر هو واذ بدل ان يرسل خراجها في كل عام إ ل ى دار ا ل خ ل ا ف ة لبيت م ا المسلمين كله هبه من عبد الملك ل أ خ ي ه عبد العزيز يهبون ما يشاءون منذ ذلك اليوم إ ل ى يومنا هذا هذه س ي ر ة الحكام إ ل ا عمر بن عبد العزيز مستثنى من بينه فكان ذا ف ر ا ئ عجيب ي أ ذ ن ل أ م عمر وعنده غيرها من الازواج ي أ ذ ن لها أ ن تقيم ما شاءت عند ولدها في ا ل م د ي ن ة ف إ ذ ا ما رحلت كان موكبها ثلاثين بعيرا ً يحمل الهدايا و ا ل أ م و ا ل إ ل ى عمر و أ س ا ت ل ت ه ف ي أ خ ذ التابعون ذلك فيوزعونه من يومه لا يقبلون منه شيء يوزعوه على الفقراء سراء في أ ي ا م عبد الملك و أ و ل ا د ه عجيب ومع ذلك كان عدد المحرومين أ ك ث ر من عدد ا ل م ن ص ف ي ن ذلك ما أ و ل ه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ل ر ؤ ي ة أ ح د أ ص ح ا ب ه يوما وكان إ ذ ا صلى الغداه لا يثني رجله ولا ي ن ف ت ر من محرابه إ ل ا أ ن يقول لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات ثم يقول اللهم أ ج ر ن ي من النار سبعا رسول الله يستجير بالله من النار كل يوم بعد ص ل ا ة الفجر سبعا ونحن نسلم من ص ل ا ة الفجر وقبل أ ن نقول لا إ ل ه إ ل ا الله م ر ة أ و مرتين نسمع كرع النعال على باب المسجد و ك أ ن الناس في سجن م ع أ ن يسلم ا ل إ م ا م حتى ي ن ف ل ت من سجنهم النبي في كل ص ل ا ة إ ذ ا سلم من صلاته انفتل في محرابه ف أ ع ط ى ظهره إ ل ى المحراب ووجهه إ ل ى أ ص ح ا ب ه إ ل ا في ص ل ا ة الفجر لا يثني رجله ولا ينفتح حتى يوحد الله عشرا ويستجير بالله من النار سبعا ثم يستديث ف إ ذ ا استدار وختم صلاته قال ل أ ص ح ا ب ه هل لاحد من ح ا ج ة نقضها له ف إ ن كانت هنالك ح ا ج ة ر ف ع ة له فنظر فيها ف إ ن لم تكن يقول هل لاحد من ا ل ر ق ي ة نعبرها له أ ي عبرها ي ا ل س ر ا ا ف إ ن كانت ذكرت على سمعه ف أ و ل ه ا ل ر أ ي ه ا فكانت ذات يومه رؤيا قال له رجل في رؤيا م ط و ل ة لا مجال لذكرها في مقامنا هذا ن أ خ ذ موضع الشاهد من ضمن ما ر أ ى و ك أ ن ه ا فقرات م ت ت ا ل ي ة ر أ ى مطرا غزيرا غيثا كثيرا تسيل به ا ل أ و د ي ة ك أ ن ه ا ا ل أ ن ه ا ر ثم يجتمع الماء فينصب في س ق ب صغير فلما أ و ل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا فوصل إ ل ى هذا المقطع منها الماء الكثير ينصب في ثقب صغير قال تلك أ م و ا ل ا ل ا م ة وخيراتها التي تفتح عليكم بعدي يتصرف فيها السفيه والسفيهان السفيه والسفيهان الحاكم شلته السفيه والسفيهان والحمد لله لي الله ما ابتلانا ب ه ك ا ش ي هذا ينطبق جل ما ينطبق ت س على ي ن ب ا م ئ ة ع ل البترول ومناجم الذهب نسمع بالشر ولا نراه خلينا بعاد اموال ا ل ا م ة اينما برزت هي حق لكل المسلمين يتصرف فيها السفيه والسفيهان ب د أ ت من ايام ا ل م ز ر ع ة ا ل ا م و ي ة الى ايامكم هذه مستثنين عمر بن عبد العزيز من هذه الصفحات السود فهو مبيض ص ف ح ة ا ل أ م و ي ي ن فتجلس أ م ه عنده الشهران والثلاث ة و ا ل أ ر ب ع دخلت عليه يوما لناتي بمصداق خشيته لله ما ر أ ي ت أ ح د ا الله أ ع ظ م في صدره من هذا الغلام هو مازال في ا ل س ا د س ة أ و ا ل س ا ب ع ة من عمري تدخل عليه أ م ه يوما في حجرته ا ل خ ا ص ة فتجده يبكي بكاء شديدا فينشج يعني كان به ضربا موجعا فتنكب عليه حلالا وسؤالا ما بك يا بني ما دهاك يا عمر يمسك أ ن ف ا س ه ويكفف دموعه ويقول ب ل غ ة الصبي البريء ا ل ل ي ست سنين سبع سنين اللي بظلوا تدللوا تقولوا بابا وماما يجيب أ م ه قائلا لا شيء يا أ م ه لا تراعي يعني لا ت خ ا ف جلست فذكرت الموت فبكيت خوفا من الله لله ذرك يا ابن عبد العزيز ابن ست سنين ما لكمال الموت ل ق ي ا م ة ماذا تخشى من النار و أ ن ت صبي قد جف عنك القدم يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى ي ح ت ل م أ ن يبلغ الحلم يبلغ يعني ي ب ل غ كل يوم يصير من الراشدين م ن و ا ك ل م ة راشد مطلق على كل إ ن س ا ن يصير ابن ث م ن ي ه عشر س ن ة حتى ك ل م ة راشد مش عارفين ما يحطوها القانون ث م ن ي ه عشر س ن ة والولد بظل عند أ م ه ل مطلقه تربيه عمر ث م ن ي ه ش ر س ن ة ولسنه عشر و الله عز وجل د ي ن لها أ ن ت ح ب ن ه عامين ف ت ر ة الرضا لا عارفين نطبق أ ح ك ا م ش ر ع ي ة ولا قوانين و ض ع ي ة والله ما احنا عارفين راسنا و ا ل ر ي لينا كوكتيل مفاهيم أ ن ظ م ة ظلمات بعضها فوق بعض إ ذ ا أ خ ر ج البصير يده لم يكد ر ه ا سن الحلم هو سن البلوغ و ب ل غ ة الفكر ولا حياء في الدين إ ذ ا أ ص ب ح الصبي يمني و م بلغ سن الرجوله قبل ذلك لا يسجل القلم عليه شيئا ف إ ن سرق لا نقيم عليه حدا ولا نقطع يده بل نلزم وليه ان يرد المال المسروق فقط ونحسه على م ك ا ن ا ل أ خ ل ا ق ولا يسجل عليه ذنبا ولو لم يصلي نعم و لا و لم يصلي ل يحاسب ولكن نعلمه ا ل ص ل ا ة ونؤدبه عليها إ ذ ا تركها ج ث القلم عن ث ل ا ث وفي لفظ رفع القلم عن ث ل ا ث الصبي حتى ي ح ت ج م يبلغ الحلم والنائم حتى يستيقظ النائم لا يسجل عليه شيء لو ر أ ى إ ن س ا ن ا في نومه أ ن ه يسرق تقطع يده في الصباح لا لو ر أ ى أ ن ه يزني و أ ص ب ح جنبا نقول له اغتسل فقط ولا يقام عليه حد الزنا ل أ ن ه نائم لو استغرق في النوم فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس نقول له لست آ ث م ا بتضييع ص ل ا ة الفجر ولست ممن قال الله عنهم الذين هم عن صلاتهم ساهون ل أ ن ك نائم وعليه أ ن ي أ خ ذ ب أ س ب ا ب الاستيقاظ ا ل خ ل ا ص ة رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ل أ ن الجنون نوعان جنون مطبق وجنون غير مطبق الجنون المطبق لا يفيق صاحبه أ ب د ا إ ذ ا أ خ ذ ما أ و ه ب أ س ق ط ما أ و ج ب والجنون المتقطع كالذي فيه نوع من الصرع يعتريه أ ح ي ا ن ا ويفيق منه احيانا ما دام في حال صرعته لا يسجل القلم عليه فابن عبد العزيز صاحب حديثنا واحد من هذه الثلاث رفع القلم عنه ل أ ن ه صبي دون الحلم ومع ذلك يذكر الموت فيبكي خ ش ي ة من الله كيف س أ ق ف بين يدي الله ل أ ن يوم الموت ويوم القبر متصل بيوم ا ل ق ي ا م ة ف خ ش ى ل ي ل ة صبحها يوم ا ل ق ي ا م ة ل ي ل ة ورودك قبرك لا يثمر عليك صبح إ ل ا يوم ا ل ق ي ا م ة وكل نفس ل ا ئ ق ة الموت فهل تدبرناها يوما ً اللهم اجعلنا ممن يتدبر فتسر أ م ه وينقلب خوفها إ ل ى فرح ورجاء بهذا الصبي الذي يخشى الله وهو في ا ل س ا د س ة من عمره يخشى الموت دليل آ خ ر يؤيد م ص د ا ق ي ة ف ر ا س ة شيخه فيه ويؤكد أ ن عمر بن عبد العزيز يخشى الله ومن الصديقين وقلنا ب أ ن الصديقين نص جمع في ا ل ق ر آ ن الكريم ليس مقام رجل واحد ا ل أ ن ب ي ا ء كلهم صديقون ولكن إ م ا م الصديقين من دون ب و ا ب ة ا ل ن ب و ة أ ب و بكر الصديق والصديقون كثر و إ م ا م ه م أ ب و بكر الصديق مصداق قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ف أ و ل ئ ك مع الذين أ ن ع م الله عليهم من النبيين والصديقين ليس صديق واحد والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك رفيق عمر واحد منهم اسمع ماذا يقول يقول عن نفسه وهو صادق يقول ما كذبت قط مذ ا ك ب ت قط مذ شددت علي إ ز ا ر ي وعلمت أ ن الكذب يضر ب أ ه ل ه متى شد على نفسه إ ز ا ر ه هل كان محرما لا معنى ا ل إ ز ا ر وكانوا يلبسون ا ل إ ز ا ر ب إ ح ر ا م وبدون إ ح ر ا م غالب ياسهم ا ل ح ل ة ا ل م ك و ن ة من إ ز ا ر ورداء يقول مذ شذبت د ت علي إزاري أي م ن أ ص ح في الكميز ي سن س و أ ت ط علي أن أ ب س إ ز ا ر ل ازاري تربطه منشددت الرابعة وهذا لي يقول والخامسة أمي في سن علي إ وعلمت ان الكذب يضر باهله ما كذبت قط وما أ ج م ل ما يشهد له من الوحي على لسان الصادق المصدوق عليكم بالصدق ف إ ن الصدق يهدي إ ل ى البر و إ ن البر يهدي إ ل ى ا ل ج ن ة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما فإن إلى يهدي يهدي يكذب ويتحرى الكذب الكذب النار زال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى عند الله كذابا يكتبع إلى عند حتى ثم تلا قول الله تعالى إ ن ا ل أ ض ر ا ر لفي نعيم و إ ن الفجار لفي جحيم فابن عبد العزيز ببكائه خشيه الله و ب أ ن ه يحرص على الصدق فكان منهم إ ذ ن فهو مبشر ب ا ل ج ن ة لا بحديث نبوي بل ب ق ر آ ن صريح ب آ ي ة ق ر آ ن ي ة قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وعمر ممن يخاف مقام ربه و إ ن أ ش ك ل عليك الاستنباط من ا ل آ ي ة كما فعلنا فعليك بقوله صلى الله عليه وسلم س ب ع ة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إ ل ا ظ ل إ م ا م عادل وعمر منهم شاب ن ش أ في ع ب ا د ة الله وعمر منهم ورجل ذكر الله خاليا حتى صادق عيناه موضوع الاستشهاد يجلس في خلوته مفيش منشد مطرب ب غ ن ي له خلا يحزن لا ما فيش م أ ت م قدامه ما فيش مجلس ينافق ل ي ق و ل ه عنه بكاء وحده في خلوته يبكي دخلت أ م ه على صوت بكائه ف ج أ ة إ ذ ن ما الذي حمله على, على البكاء ذكر الله خاليا ففاضت ع ي ن ه اذن إ ممن يظلهم الله في ظله وهل بعد أ ن يظله الله في ظله له مقام غير ا ل ج ن ة فعمر م ش ر م ب ا ل ج ن ة ن أ ت ي بدليل ثالث ليست كلها أ د ل ة تدلل على م ق و ل ة صالح بن كيسان ولكنها عبر محطات في س ي ر ة عمر بن عبد العزيز لننتقل به من عالم طفولته إ ل ى عالم شبابه و إ م ر ت ه ل ل م د ي ن ة ثم إ ل ى خلافته كان الناس جميعا يحرصون على السنن قديما و أ ص ب ح في زماننا ا ل أ ح و ل زماننا مبتلى بالحول يرى الامور م ع ك و س ة ا ل س ن ة فيه بدعه و ا ل ب د ع ة فيه س ن ة كان المسلمون يحرصون على السنن ومنها عدم الحلق الا في نسك ف إ م ا أ ن يحرق و إ م ا أ ن يطلق أ م ا القزع الذي هو شعار الناس جميعا في هذا الزمن ما كان يعرف فعمر اختار الطلق أ ي أ ط ل ق ل م ت ه فكان شعره يضرب منك بيه أ س و ة بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم و إ ي ا ك م أ ن تظنوها فتوى ورخصه وحجه بشباب شوارع التسكع في ع ب د ا ل ص و ف ي ة لا شعر طويل تتوجه ع م ا ن ة ا ل س ن ة إ ذ ا بقل وجه أ ح د ه م ما جر عليهم و س ي ا ولا غيره اي صاحب س ن ة ل ح ي ة شعر يمسح بالوضوء خمس مرات كل يوم إ ن لم يكن أ ك ث ر شعر يطيب بالمسك وينتعش في المسجد سجودا بين يدي الله لا شعر خنافس وبيت صراصير جنادب اذ شبر حمره الوجي منتوف زي الجاجر لا لحم ولا شوارب وشعرات على راس غ ي ر ت ر ب ا ت الشعر س ن ة قبحها الله من س ن ة في قرن العشرين إ ن كان لك ل م ة ف أ ي ن لحيتك واين تمام ا ل س ن ة عمر كان من هذا الطراز لا يحلم شعره يربيه اقتداء بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فدخل يوما المسجد النبوي لبعض ا ل ص ل ا ة أ و ل إ ح د ى الصلوات وكانت ا ل ج م ا ع ة ا ل ط ا ئ م ة ففاتته ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى أ و ربما ركعتين فلما سلم ا ل إ م ا م التفت شيخه صالح بن كيسان ف ر أ ى عمر قد قام يصلي صلاه مسبوق يأتي بما فاته من ركعتين, أو ركعتين فعلم أنه لم يدرك أو أنه أولها فاته بما من فعلم لم الجماعة من ركعة على ا ل أ ق ل قد فاتته ر ك ع ة و إ ل ا لما قام فلما انتهى من صلاته وجلس بين يدي مؤدبه صالح بن كيسان رفع راسه إ ل ي ه منتهرا لماذا ت ت أ خ ر عن ا ل ج م ا ع ة حتى تفوتك بعد ا ل ص ل ا ة فقال الصبي الصادق الذي ما ك ا ن ب قط قال يا سيدي كانت مرجلتي ترجلني أ ي الماشطه المشط لشعر واتصفصفه ف ت أ خ ر ت ففاتتني ر ك ع ة فنصحه وزجره قال أ ت ق د م هذا على ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة يا ابن عبد العزيز إ ي ا ك أ ن تعود لمثلها استغفر الصبي ووعد أن ل الا يعود ومن أمانة ا ح ض ن ة و ا ل ت ر ب يعود ة كتب بن كيسان بن بريد ب صالح أول في خرج د الحادثة إلى عبد لقد هذه العزيز كان إلى في مصر لقد كان من أمر ل ك كذا وكذا لقد فاتته ر ك ع ة في ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ب ح ج ة أ ن ماشطته ترجل له شعره ف أ ر س ل عبد العزيز من مصر بكتاب إ ل ى الشيخ و ن س خ ة إ ل ى عمر زجرا وتوعدا إ ن تكرر ت أ خ ر ه عن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة وفاتته ليس ر ك ع ة بل ت ك ب ي ر ة الاحرام إ ذ ا لم ي ش ه د مع ا ل إ م ا م وجزاء لما سبق فليحلق شعره بالموسي ش واستجاب شيء مرة و ا الصبي ليس ا س ت ج ا ب ة ولد لابنه طائعا أ و مكرها لا لا, لا لا لا اعمق من ذلك بكثير حلق معي ف ي المعنى والمستوى الذي أ ر ي د ب ر ح ا ب ة صدر وبكل حبور ويضا يحلق عمر ر أ س ه بالموسي يدل على ذلك يتقدم بعد الحلق والاغتسال من شيخه صالح بن كيسان وهو يقول يا سيدي قل لي هل يكون هذا إ ن شاء الله ك ف ا ر ة لتلك ا ل ر ك ع ة التي فاتتني ف ل ن يحاسبني الله عليها يوم القيامه ارايتم معنى ا ل ا س ت ج ا ب ة هنا حقا إ ن الله في صدره عظيم يحرص ويرجو أ ن يكون هذا الحلق ل أ ن والده عبد العزيز كان أ ي ض ا من أ ه ل العلم اعتبرها فتوى مع ا ل ت أ د ي ب أ ن هذا الحلق ك ف ا ر ة لذلك الذنب فهو يريد أ ن يطمئن من ش ي خ ي ابن كيسان يقول يا سيدي هل إ ن شاء الله يكون هذا ك ف ا ر ة فلن ي ح ا س ب الله على تلك ا ل ر ك ع ة التي فاتتني فيبكي ا ل س ي خ ويقول إ ن شاء الله يكون ذلك يا ولدي إ ن شاء الله يكون ذلك يا ولدي هذا عمر في طفولته فلما أ ن ش ب واصبح من الشباب ت أ ت ي ر س ا ل ة من أ ب ي ه توصيه وتوصي أ ش ي ا خ ه لا تسمح له ب م خ ا ل ط ة شباب ا ل م د ي ن ة وخصوصا بني أ م ي ة منهم لماذا ل أ ن ه م أ ه ل ترف أ ه ل بذخ أ ه ل لوم فكان ل ا لابنه يريد ي أن و ولكن ن من منهم من منهم حضر درس ل ل لابد ع م أ يختلط رفيقه به عمر شاء أم شاء أبا فهو رفيقه في حلقة العلم. فكان ذات يوم ان جلس ابن عبد العزيز مع عدد من ستيان بني أ م ي ة ممن يحضرون معه درس الحديث و ا ل ولما ان ط ل ق و ا من المسجد جلسوا في مكان ما و أ خ ذ و ا يتدارسون ما اخذوا من علم وشط بهم الحديث حتى دخلوا على م س أ ل ة م ع ر ك ة ص ف ي ن والجمل و أ ف ك ا ر أ ب ن ا ء ا ل م ز ر ع ة ا ل ا م و ي ة أ ن الباغي فيها علي بن أ ب ي طالب وانهم أ ص ح ا ب الحق لذلك أ ب ا ح و ا ل أ ن ف س ه م شتمه على المنابر بعد كل خ ط ب ة فخاضوا في هذا الباب وكان ما تلقوه من ا ل أ ش ي ا خ مغايرا لما عندهم وما ورثوه عن الاباء فخاض عمر في هذا الباب فغلبوه على الراي وجعلوه ينال من علي بن أ ب ي طالب فوافقهم ا ل ر ط ي فنقل أ ح د ا ل أ ب ن ا ء الذين ليسوا امويين من أ و ل ئ ك الشباب نقل المسألة الى م س أ ل ل ة إ شيخ تلك ا ل ح ل ق ة التي كانوا فيها وهو ليس صالح بن كيسان بل اسمه عبيد الله ا بن عبد الله ابن مسعود عبيد الله ابن عبد الله ا عبيد عبد مسعود بن مسعود كان شيخ تلك الحلقه نقلت المساله أ ل إليه ة وصح ا فاتني ذكر واحد ا س م عبيد ذكر ل ل اليه ب عبد ن ا ل نقلت المسألة ل ه ابن ابن عتبة مسعود إ و أ ن عمر بن عبد العزيز وافق شباب أم بني أ م ي ة في م س أ ل ة علي و نال منه بعض الشيء و ا م ت ل أ صدر الشيخ ايضا لا كره لعمر ولكن خوفا على عمر أ ن ينجرف بعد أ ن أ ح س ن به ا ل ض م وربوه ا ل ت ر ب ي ة التي يجب أ ن تكون أن ينزلق في هذا المنعطف فلما جاء عمر ل ل ح ل ق ة عند شيخه م ر ة أ خ ر ى وكان يلقاه بترحاب ويوليه كل اهتمام وجد الشيخ يتغافل عنه ويتشاغل فداخله في نفسه شيء فتبع الشيخ إ ل ى داره و ا س ت أ ذ ن أ ن يدخل عنده ف أ ذ ن له ف أ ي ض ا تناهى عنه و ت ش ا غ ه فلما أ ل ح ان يفهم ماذا في نفس الشيخ انظروا ما أ ج م ل خلق العلماء قسوه برسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العلماء و ا ل ع ن ب ي ا ء عندما أ ط ل ع ه الله على سر من أ س ر ا ر أ ز و ا ج ه قد باحت به و أ ن ب ا ت وكلمت ضرتها قال تعالى فعرف بعضه و أ ع ر ض عن بعض لذلك قالوا الكريم لا يستقصي أ ي كريم الخلق ما تفتش ش وراه ك ل م ة ك ل م ة يعطيك إ ش ا ر ة إ ل ى الموضوع الكريم لا يستقصي مكارم ا ا ل أ خ ل ا ق أ ب ع د ما يكون عن تسفير الوجوه فلم يرد, يرد أ ن يقل و له الشيخ قالوا وقلت و... لا س أ ل ه سؤالا قال يا عمر متى علمت أ ن الله قد سخط على أ ه ل بدر بعد أ ن رضي عنهم ما أ ج م ل ه س ؤ ا ل وما أ ج م ع ه من كلم يا عمر متى علمت أ ن الله قد سخط على أ ه ل بدر بعد أ ن رضي عنهم وطالب علم لا يحتاج إ ل ى ركيك كلام وتفصيل رحلت به ا ل ذ ا ك ر ة سريعا ومن خلال ما ر أ ى من ا ل أ ح ا د ي ث وعلم من قصص ا ل س ي ر ة رحل فورا إ ل ى يومه أ ن كتب حاطب بن أ ب ي بلتعه كتابا إ ل ى أ ه ل قريش أهل مكة يخبرهم بزحف النبي صلى الله عليه وسلم بجيش لم تشهده ا ل م د ي ن ة من قبل مثيل ولا اراه إ ل ا ييمم م ك ة فخذوا حذركم و ي أ ت ي جبريل ويخبر النبي بالكتاب وكان حاطب بدري صحابي مهاجر وبدري شهد بدر ولن استمع إ ل ى موجز ا ل ق ص ة لا إ ل ى تفاصيلها موقنه شاهدت كتب كتابا إ ل ى أ ب ي سفيان ووقعه باسمه حاطب بن أ ب ي بلتعب يحذره أن قد يصبحكم أ و يمسيكم جيش المسلمين على ر أ س ه رسول الله فخذوا الحذركم ويعطي الكتاب مضموما لا تعلم حاملته مضمونه ا م ر أ ة أ م ي ة لا ت ق ر أ ولا تكتب م س ا ف ر ة من ا ل م د ي ن ة إ ل ى م ك ة أ و ص ل ي هذا الكتاب إ ل ى ابي سفيان في أ س ر ع ما يمكن وتضع ا ل م ر أ ة ا ل ك ت ا ب في عقاصتها والعقاص ما يجدل من خيط مع شعر ا ل ر أ س ثم يجدل على ا ل ر أ س وضعته في عقاصتها حتى لا يضيع حتى لا يفاجئها من ي أ خ ذ ه وضعت في عكاستها وارتحلت على ض ع ي ن ة لها أي على ناقب و أ ت ى جبريل ف أ خ ب ر النبي و أ خ ب ر ه أ ن ه مع ا م ر أ ه تسير به من ا ل م د ي ن ة إ ل ى م ك ة ف أ ر س ل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أ ب ي طالب والزبير بن العوام الذين تابعوا معنا السيرة يذكرون هذا الحدث وتناولناه بالتفصيل فقال لهم النبي لهم يذكرون إن انطلقا حتى إ ذ ا أ ت ي ت م ا روضه خاخ في الطريق بين ا ل م د ي ن ة و م ك ة ت ج د بها ض ع ي ن ة أ ي م ر أ ة تحمل كتابا إ ل ى أ ب ي سفيان خذا ل ك ت ا ب واطلقا سراح ا ل ض ع ي ن ة بس جيب و الكتاب ا ل أ ن ا ل م ر أ ة لا تعرف مضمون الكتاب جيب و الكتاب ا بس فانطلقا حتى إ ذ ا ك ا ن ب ر و ض ة خاخ وجدا ل م ر أ ة كما وصف النبي تماما في ر و ض ة خاخ ف أ ت ا ه ا علي قال يا أ م ة الله أ خ ر ج ي لنا الكتاب الذي تحمليه من ا ل م د ي ن ة إ ل ى م ك ة ولم يصرح جبريل ولا النبي ب أ ن كاتب الكتاب حاطب لا كتاب فقط أخرجي لنا الكتاب قالت ما معي من كتاب أ ن ك ر ت قال لها علي بن أ ب ي طالب بعد الجدل لقد أ خ ب ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أ ن ك تحملين كتابا و أ ن ن ا سنجدك في ر و ض ة اخاك ووالله ما كذب رسول الله علينا ف إ م ا أ ن تخرج الكتاب و إ م ا أ ن نمزق الثياب بن ف ت ك فلتسمع عوائش وفواطن ق ر ن العشرين ممن ينتسبن لهذه ا ل أ م ة انتساب زور وبهتان ب ا ل ه و ي ة ودفتر ا ل ع ي ل ة بس ا م ر أ ة ع ر ب ي ة لم تكن م س ل م ة آ ن ذ ا ك ولا تعرف حكم الحجاب ولكنها ع ر ب ي ة ح ر ة مش ع ر ب ي ة شغل ت ر ا ش ي ب زي تركيب الشجر مثل دماغها ميت ا ن ج ل ن د لا ع ر ب ي ة ح ر ة تعرف معنى كرامتها فخشيت وعلي جاد في قوله أ ن يفتشوها فينكشف شيء من جسمها فلما سمعت ك ل م ة تمزيق الثياب قالت لا إ ي ا ك م أ ن تفعلوا استديرا استديرا نعم د ي ر و ج و ك م حتى أ خ ر ج لكما ل ك ت ا ب وظنا أ ن الكتاب موجود في ملابسها ا ل د ا خ ل ي ة و إ ذ ا بها تحل ج د ي د ة من ج د ا ئ ل ه ا وتخرج الكتاب ولا تريد أ ن ينظر علي والزبير إ ل ى عقيصتها وقد حلتها صلع ى ن النبي عن شعر بنات المشايخ والحجاج وبلاش اطلع السلم لفوق اكثر ش و ي ة الشعر الناعم اللي بطير ي بالهوى وبدنا نكون ق د و ة في المجتمع أ ل ا ف ل ت س ت ح ي بنات المسلمين أ خ ر ج ت الكتاب قالت دونكم هذا الكتاب بعد أ ن ردت شعرها إ ل ى ع ك ا س ت ه ا وكان علي يحدث الحديث ماكنش ا بصبص عليها من تحت اطلع لتصبب لا خشي أ ن يكون عند ا ل م ر أ ة غدرا استديرا فتفاجئهما بخنجر تقتلهما فكان يرقبها ب ن ض ر خفي خ ش ي ة الغدر فعلم أ ن ه ا أ خ ر ج ت الكتاب من عكاصتها ف ر ج ع بالكتاب إ ل ى النبي ف أ م ر أ ن ي ق ر أ الكتاب ف ق ر أ و إ ل ى التوقيع حاطب بن أ ب ي بلتعب فاستدعي حاطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب وكان عمر بن الخطاب آه على عمر بن الخطاب يا رب من علينا برجل كعمر وقد وعدت هذا اللهم اجعله قريبا من س ي م ل أ ه ا ق ص ط ا وعدلا وها هي قد م ل أ ظلما وجورا اللهم عجل بصاحب الوقت قال عمر بن ثوره ويده على ق ا ئ م سيفه وقد سلهم سله م ص ف س ل ة دعني يا رسول الله أ ض ر ب عنق هذا المنافق عن حاطب كيف تكتب كتابا الى قريش تخبرهم ب و ج ه ة النبي والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد عم ا أ خ ب ا ر ولم يعلن وجهته حتى لا تصل الاخبار إ ل ى قريش فياخذها على عين بغته لانه لا يريد أ ن تسرك الدماء في الحرم فقال عمر دعني أ ض ر ب عنق هذا المنافق فما راعه إ ل ا والنبي صلى الله عليه وسلم يضع يده فوق يده على قائم السيف ويقول على رزقك يا عمر و ه نسيت انه من أ ه ل بدر يا لله أ ي وسام شرف هذا ل أ ه ل بدر انسيت انه من أ ه ل بدر وما يدريك يا عمر أ ن الله قد اطلع على أ ه ل بدر فقال قد رضيت عنكم فاصنعوا ما شئتم فاصنعوا ما شئتم رضيت عنكم نعم رضينا نعم أ م ا نصنع ما ش ي ن ا نعم من أ ج ل ذلك الرضا المميز العام المطلق الذي تجلى به الله فلا يقع ذنب لبدري بعد يوم بدر إ ل ا وقع مغفورا قبل أ ن يقع وما يؤذيك أ ن الله قد ط ل ع على أ ه ل بدر فقال قد رضيت عنكم فاصنعوا ما شئتم ابن عبد العزيز يعرف هذا الحديث وعلم وتيقن ب أ ن البدري لا يمكن أ ن ينزلق وعلي ليس من ع ا م ة أ ه ل بدر بل من خاصتهم فهو أ ح د الثلاث المبارزين في أ و ل الامر الذين جعله النبي صلى الله عليه وسلم رمز كل إ ي م ا ن إ ذ قام ا ل إ ي م ا ن كله إ ل ى الكفر كله عندما س أ ل ع ت ب ة ا بن ربيع م ب ا ر ز ا وقال يا محمد أ خ ر ج لنا أ ك ف ا ء ن ا من بني عمنا يا للكفر ما أ ح ق ر ه م انما يريدون أ ن يسفكوا دماء ابناء عمهم أ و ل ا ً بعدين الناس الثانين فقال فقام فلم قم قم قم قال قالوا يا يا الله الحارث يا طارب وابن ثلاثة لثلاث نادلوا الشهداء أكفاءكم علي علي هل حمزة عمه عمه حمزة نعم عبيد أبي بين نحن بن بن سيد ف ب د أ ت ا ل م ب ا ر ز ة فقتل كل مسلم صنديد كفر وكان ثلاثه م أ ه ل هند ل أ ن ه ا بنت ع ت ب ة زوج أ ب ي سفيان ج د ة ا ل أ م و ي ي ن رجع عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث وبرزت أ م ا م ه م آ ي ة ج ل ي ة و ا ض ح ة علي من تاج أ ه ل بدر ف إ ذ ا كان الله قد رضي عن أ ه ل بدر كلهم فكيف بعلي ولا والله لا يوجد دليل أ ن الله قد سخط عليهم بعد إذ رضي لقد رحل النبي وهو عنهم راض فعلم أ ي ن كبوته ف أ ك ب على قدمي الشيخ يقبلهما وهو يبكي ويقول لا والله لا و والله لا اغضب ل ل لا ه أ الله ولا أ غ ض ب ك بعد اليوم يا سيدي لا أ غ ض ب الله هذا ا ل أ ولا و ل أ غ ض ب ك بعد اليوم يا سيدي ولن أ ع و د من ر س ل ه ا أ ب د ا ً إ ن شاء الله تعالى وتمضي ا ل أ ي ا م ويثبت عمر ويبرهن على صدق عهده هذا فيكون قد توسط مجلس عمراء بني ا م ي ة وقد أ خ ذ و ا يتذاكرون في أ م ر الزهد وغيره فما راعهم إ ل ا وهو يرفع ص ل ت ه وفي مجلس عمه ا ل خ ل ي ف ة عبد الملك بن مروان في أ م دارهم في قصر الخلافه وعبد الملك عميد بن اميه ج ا ر س يقول عمر بملء الفم رافعا صوته أزهد السلام أمرائك م يلعنون ي ل ع ازهد على المنابر تقول وأنت أ الناس في الدنيا علي بن أ ب ي طالب و عليه السلام م ن ع وما دام عبد الملك يسمع فلم يجب ما استطاع أ م و ي أ ن يرد على عمر ف أ ع ل ن ه ا ص ر ي ح ة أ ن عليا غير ما تقولون و إ ل ى ت ت م ة هذه الخصائص في هذا الرجل المميز عمر بن عبد العزيز تاج أ ه ل العلم وخامس الخلفاء الراشدين مبيض ص ف ح ة ا ل أ م و ي ي ن إ ل ى خ ط ب ة ق ا د م ة ادعوه وانتم موقنون ب ا ل ا ج ا ب ة